رآه استونا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي أنهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو مَرَّ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يرى كلا لا الا من انتهي لنشفع عن بنصيه نصيه كاذبه خاطئه فليدعوا ناديه سندعوا كلا لا تطعه واسجد وقترب